تسع صور أخذنا منها سبع صور نعم ووقفنا عند الثامن والتاسع قال فصل أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى فصل فأما نسخ القرآن والمتواتر من السنة بأخبار الأحد فهو جائز عقلا إذ لا يمتنع أن يقول الشارع تعبدناكم بالنسخ بخبر الواحد طيب قال نسخ القرآن بأخبار الآحد هذا الثامن والتاسع والمتواتر من السنة بأخبار الآحد هذا التاسع يقول هذا جائز عقلا ما عندنا إشكال في الجواز العقلي لكن الجواز الشرعي قال وهو غير جائز شرعا أيه غير جائز شرعا هذا عند الجمهور أن الآحاد تنسخ القرآن أو تنسخ المتواتر لا غير جائز عند الجمهور شرعا هذا القول الأول القول الثاني وقال قوم من أهل الظاهر يجوز طيب القول الثالث يعني باعتبار أن السنة الآحاد أو المتواتر أو كذا كلها وحي فإنسخ بعضها بعضا القول الثالث تفضل وقال الطائفة يجوز في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يجوز بعده طيب هذا القول الثالث اللي هو التفريق بين زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده أدلة القول بالجواز ما هي؟ تفضل لأن أهل قباء اكتب هذا العنون أدلة الجواز الدليل الأول هو أهل قباء تفضل لأن أهل قباء قبلوا خبر الواحد في نسخ القبلة قباء سير احسن الله عليكم لأن أهل قباء قبلوا خبر الواحد. خبر الواحد في نسخ القبلة هذا الأول لأنهم تحولوا من القبلة بخبر واحد فقبلوا النسخ بخبر واحد الثاني المثال الثاني وكان النبي صلى الله عليه وعليه وسلم يبعث آحاد الصحابة إلى أطراف دار الإسلام فينقلون الناس خوالمنسوخ نعم ينقلونه بالآحاد ما ينقلونه بالتواتر الثالث ولأنه يجوز التخصيص به فجاز يعني بالآحاد فجاز النسخ به كالمتواتر يعني قياس التخصيص على النسخ على التخصيص هذا من جوز التخصيص بخبر الاحاد للمتواتر فجاز النسخ طيب انتقل المصنف الى ادلة القول الاول وهو المنع طيب ما هو الدليل تفضل ولنا اجماع الصحابة رضي الله عنهم على ان القرآن والمتواتر لا يدفع بخبر الواحد فلا ذاهب إلى تجويزه حتى قال عمر رضي الله عنه لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت طبعا هذا الإجماع هذا فيه نظر يعني هل هو في إجماع أصلا أو لا فالظاهر لا يوجد إجماع طيب انتقل إلى مسألة أخرى قال فصل أيوة قال رحمه الله تعالى فصل هذا الفصل متعلق بالإجماع هل يمكن أن يكون الإجماع ناسخا أو منسوخا هل الإجماع ينسخ وهل ينسخ, وهل ينسخ به يعني ناسخ هل يكون الإجماع ناسخا أو يكون منسوخا أو لا الآن سيبحث هذه المسألة فبدأ في بمسألة الإجماع لا ينسخ يعني لا يكون من هذا رقم واحد الأول قال قال فصلا فأما الإجماع فلا ينسخ عند الجمهور اكتبه ما ينسخ يعني لا يكون من طيب لأنه لا يكون إلا بعد قراض زمن النص الإجماع لا ينعقد إلا بعد زمن الوحي فكيف ينسخ طيب والنسخ لا يكون إلا بنص ولا نص بعد انقطاع الوحيد هذا المعنى هذه مسألة النسخ طيب المسألة الثانية هل يكون الإجماع ناسخا لغيره تفضل قال ولا ينسخ بالإجماع الله عليكم. ولا ينسخ بالإجماع عند الجمهور ما ينسخ بالإجماع أيوة. طيب انتبهوا لما نقول الإجماع ما يكون ناسخ كيف ما يكون ناسخ؟ طيب إذا عقد الإجماع على خلاف دليل على خلاف حديث مثلا نعم لا يكون الإجماع ناسخا للحديث لكن يكون الإجماع, الإجماع دليل على وجود ناسخ ما هو ما ينسخ وإنما يدل على الناسخ طيب هذا الناسخ لم نقف عليه الحديث الناسخ لم نقف ما هو شرط ما وقفنا عليه لكن الإجماع دل على وجوده فإذا هو لن ينسخ لكن قد يدل على الناسخ ممكن طيب تفضل قال ولا ينسخ بالإجماع لأن النسخ إنما يكون لنص النسخ والإجماع يكون لنص والإجماع لا ينعقد على خلافه على خلاف النص لكونه أي الإجماع معصوما عن الخطأ وهذا يفضي إلى إجماعهم على الخطأ إذا قلنا الإجماع خالف النص يعني الإجماع لا ينعقد على خلافه إلا إذا كان يعني هذه مسألة ثانية صورتها ثانية الإجماع نفسه لا ينسخ لكن قد يدل على النسخ لكن نقول هذا الإجماع نسخ النص لا طبعا ما يمكن هو ينسخ النص لا لكن يدل على ناسخ للنص ممكن أعد قال, قال ولا ينسخ بالإجماع لأن النسخ إنما يكون لنص نعم والإجماع لا ينعقد على خلافه لكونه معصوما عن الخطأ وهذا يفضي إجماعهم على الخطأ ايه طبعا هذا لو قلنا أن النص ثابت والإجماع ثابت ما ننسخ هذا طيب فإن قيل إراد فإن أورد إشكال قال فإن قيل فإن قيل فيجوز أن يكون ضفر ضفر حسن الله عليك فيجوز أن يكون ظفروا بنص كان خفيا أقوى من النص الأول أو ناسخ له كيف هذا كيف يعني انعقد الإجماع على نص طبعا ثم وجدوا نصا آخر أقوى من النص الأول وناسخ للنص الأول خيمت علي طيب إيش يكون تفضل قال قلنا قلنا فيضاف النسخ إلى النص الذي أجمعوا عليه لا إلى الإجماع إذن في هذه الحالة إذا كان الإجماع مثلا موافق للنص وجدنا نص آخر يخالف ال. الإجماع أو وجدنا نصا يوافق حتى الإجماع اللي سينسخ في هذه الحالة النص ليس الإجماع طيب يقول فيجوز أن يكون ظفر بنص كان خفيا أقوى من النص الأول أو ناسخ للنص الأول سنقول هنا الإجماع لا علاقة له بالنسخ الذي سينسخ هو النص قال فيضاف النسخ إلى النص فيكون هو الناسخ وليس الإجماع إلى النص الذي أجمع عليه لا إلى الإجماع فإذا يكون هذا من باب النص نسخ النص بالنص وليس من باب نسخ النص بالإجماع انتقل إلى مسألة ثانية وهي القياس هل يكون القياس ناسخا أو منسوخا ولا ما ينسخ القياس ولا ينسخ الحكم الثابت بالقياس الكلام في الحكم الثابت بالقياس وحتى في الإجماعة يعني الحكم الثابت بالإجماعة طيب في مسألة القياس فصل قال نفصل فيه ما ثبت الحكم الذي ثبت بالقياس إن كان منصوصا على علته فقال فهذا يكون كالنص يمكن أن ينسخ ويمكن أن ينسخ وإن لم يكن منصوصا على علته فإذا هذا لا ينسخ ولا ينسخ هذه خلاصة الـ الـ القول الأول يعني. فضل قال, حسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى فصل ما ثبت بالقياس إن كان منصوصا على علته فهو كالنص ينسخ وينسخ به هذا ألف منصوصا على علته طيب وما لم وما لم يكن منصوصا على علته وهذا باء فلا ينسخ ولا ينسخ به على اختلاف مراتبه يعني على اختلاف مراتب هذا القياس سواء كان جليا أو خفيا هذا هو القول الأول القول الثاني قال وشذت طائفة فقالت ما جاز التخصيص به جاز النسخ به معنى ان القياس يجوز النسخ به طيب لكن سيرد هذا القول. قال وهو، وهو منقوض. بدليل، بدليل العقل، وبالإجماع، وبخبر الواحد. هذه ثلاثة. الدليل الأول العقل، والثاني الإجماع، والثالث خبر الواحد. طيب ما بها هذه؟ هذه الأدلة الثلاثة كلها يخصص بها ولا ينسخ. فما يصير يقول كل ما جاز التخصيص به جاز النسخ به. فدليل العقل يخصص لكن لا ينسخ. وكذلك الإجماع لا ينسخ وكذلك خبر الواحد بالنسبة للقطع لا ينسخ وإن كان يخصص كل هذه تخصص قال فإن, فإن التخصيص بجميع ذلك جائز دون النسخ نعم فكيف يتساويان إذا لا يتساويان والتخصيص بيان هذا جواب والنسخ رفع هذا وجه الفرق بين النسخ والتخصيص التخصيص بيان بيان للعام أما النسخ فهو رفع طيب رفع وإزالة هذا فرق كذلك البيان تقرير يعني إثبات والرفع إبطال إذا التخصيص بيان وإثبات والنسخ رفع وإبطال فما يصير إنه ما جاز التخصيص به جاز النسخ به طيب انتقل الى مسألة اخرى اسائل متشابهة الان هو بدأ بالاجماع هل ينسخ وينسخ ثم القياس ما ثبت به ينسخ وينسخ الان انتقل الى مسألة ثالثة وهي التنبيه هل ينسخ وينسخ ما هو التنبيه شوفوا عندنا ايش هو عندنا النص له منطوق وهو ما دل عليه في محل النطق وله مفهوم المفهوم هذا يدل عليه لكن ما هو في محل النطق وإنما تفهمه انت هذا المفهوم نوعان. النوع الأول قد يكون النوع الأول هو مفهوم موافقة مفهوم موافقة لا تقول أف يوافقه لا تضرب هذا مفهوم ما هو منطوق من النص لكنه مفهوم موافق ايضا طيب لا تأكل مال اليتيم مفهومه الموافق لا تحرق ماله مش شرط تاكله لا تحرقه لا تتلفه وهناك مفهوم مخالفة مفهوم الموافقة هو الذي يسمى التنبيه يسمى مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة طيب ويسمى التنبيه الموافقة ما يسمى مخالفة يعني في عندنا الموافقة هو الذي يقال له التنبيه وفحوى الخطاب ومفهوم الخطاب وأما المخالفة فيقال له مفهوم مخالفة ويقال له دليل الخطاب الآن هو يتكلم عن مفهوم الموافقة هل التنبيه وهو مفهوم الموافقة ينسخ وينسخ به ولا لا ينسخ, أو ينسخ وينسخ به أحسن قال ماذا والتنبيه قال رحمه الله تعالى فصل والتنبيه ينسخ وينسخ به هذا هو القول الأول طيب لماذا لأنه يفهم من اللفظ فهو, فهو كالمنطوق وأوضح منه طيب قال أنه يفهم اللف هو مفهوم من اللفظ هذا المفهوم قال هو مثل المنطوق كالمنطوق وأحياناً يكون أوضح من المنطوق إذا ما هو لما يقوله أوضح يعني قد يكون أوضح ما هو دائماً أوضح طيب القول الثاني المنع ومنع منه بعض الشافعية وقالوا هو قياس جلي دليله لماذا تمنعون النسخة بمفهوم الموافقة هو الإشكال في مفهوم الموافقة هل دلالته دلالة نص ولا دلالة قياس فهمت المسألة خلافهم في هذه المسألة هل هو دلالة نص يدل على المفهوم الموافق يدل على الموافق النص ولا بالقياس عليه واضح لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل طيب ما بنأكلها لكن بنتلفها هذا فهم من النص ولا فهم بالقياس على النص واضح الشافعية لا لا جا جاوب الجمهور على أنه نص والشافعية يرون أو بعض الشافعية يرون أنه قياس فإذا قالوا قياس معنا سيبنون عليه أنه لا قلنا القياس لا ينسخ ولا ينسخ به أو أنه لا ينسخ أو ينسخ ينسخ ينسخ, ينسخ وينسخ به إذا كانت علته منصوصة يعني سنرد إلى موضوع القياس ونعطيه الحكم اللي قررناه هناك فهمت لماذا قال بعض الشافعية لا ينسخ ولا ينسخ به قالوا هو قياس جلي المصنف رد هذا فقال وليس بصحيح لماذا وإنما هو مفهوم الخطاب يعني التنبيه هو مفهوم الخطاب دلالته لما قال مفهوم الخطاب يريد أن يقول أنه دلالته نصية وليست قياسية ولأنه يجري مجرى النطق في الدلالة يعني ينزل منزلة النطق في الدلالة فلا يضر تسميته قياسا حتى لو سميته قياس ترى هو خذناه من النص الشاهد يريد أن يثبت أن المنطوق أن المفهوم مثل المنطوق دلالته من اللفظ وليس من القياس وبناء عليه لا يصح يعني يريد أن يرد من منع النسخ به ونسخه طيب انتقل إلى مسألة فرعية تتعلق بنفس الموضوع وهو المنطوق والمفهوم هذه المسألة ما هي؟ تفضل وإذا نسخ الحكم في المنطوق في المنطوق إيه إيش يصير في المفهوم ينسخ معه واضح المسألة إذا نسخنا المنطوق خلاص النطق هذا نسخ إذا المفهوم هو منسوخ زيه واضح ها تابعوا هذا ما هو إجماع هذا جمهور بس لكن هناك من خالف قال لا المفهوم يبقى طيب أكمل الآن أو أعد إذا وإذا, نسخ وإذا نسخ الحكم في المنطوق بطل الحكم في المفهوم يعني في مفهوم المخالف الموافقة بطل أيضا إذا سيبطل انتبهوا رقموا هذا سيبطل الحكم في المفهوم واحد اللي هو مفهوم الموافق وفي ما ثبت بعلته اثنين علة المنطوق ما ثبت بعلة المنطوق العلة المسنبطة من المنطوق أيضا تبطل أو بدليل خطابه يعني مفهوم المخالف ثلاثة إذا إذا بطل النطق نسخ الحكم في المنطوق سيبطل المفهوم بقسميه الموافقة والمخالف وتبطل أيضا العلة التي ثبتت في النطق هذا القول الأول القول الثاني وأنكر ذلك بعض الحنفية طيب أنكر هذا القول لأنه نسخ بالقياس إيشو لنسخ بالقياس فين القياس يعني كأنهم قاسوا نسخ المفهوم وما بعده يعني نسخ المفهوم للموافقة والمخالفة وما ثبت بالعلا على نسخ المنطوق واضح يعني الآن المسألة صارت عقلية بحته الذي نسخ النطق فليش تقيسوا عليه المفهوم اذا أنتم ألحقتموه قياسا لا ما ألحقنا قياسه ولا شيء لكن هذا أن هذا الأصل لما نسخ نسخت فروعه وتوابعه بس طيب قال لأنه نسخ بالقياس وليس بصحيح يعني هذا ليس نسخ بالقياس أجل هذا إيش قال لأن هذه يعني الثلاثه المذكورة فروع تابعة للأصل أو لأصل فإذا سقط حكم الأصل سقط حكم الفرع المسألة واضحة يا طيب الفصل الأخير أظنه الكلام في في كيف نعرف النسخ النسخ كيف يعرف طيب قال فصل فيما يعرف به النسخ قال رحمه الله تعالى اعلم أن ذلك لا يعرف بدليل العقل ولا بقياس الأول والثاني النسخ لا نعرفه بدليل العقل ولا نعرفه بالقياس إذن كيف نعرفه بدليل النقل قال بل بمجرد النقل وذلك من طرق طيب ما هي الطرق النقلية التي بها نعرف القياس يعني يثبت القياس فضل أحدها أيوة أن يكون في اللفظ كقوله كنت أيوة بيش هو اللي يكون في اللفظ النسخ يكون في اللفظ طيب كقوله كقوله صلى الله, صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها خلاص هذا صرح بالنسخ اللفظ ما صرح بالنسخ ومثال ثاني وقوله كنت رخصت لكم في جلود الميتة فلا تنتفعوا طيب إذن هذا عرفنا النسخ من صريح اللفظ الثاني الثاني أن يذكر الراوي تاريخ سماعه فيقول سمعت عام الفتح طيب ويكون, ويكون المنسوخ معلوما تقدمه خلاص عرفنا أن هذا النص ورد في مكة ثم جاء نص آخر وذكر الراوي أنه سمعه بتاريخ متأخر إذا نعرفه بالتاريخ يعني فعلمنا أن الثاني ناسخ للأول طيب الطريق الثالث الثالث أن تجمع الأمة على أن هذا الحكم منسوخ وأن ناسخه متأخر طبعا احنا قبل قليل قلنا أن الإجماع ما ينسخ ولا ينسخ وليش قلنا قلنا هذي مسألة ثانية هذي ثانية الآن الناسخ هنا ليس الإجماع ما هو الإجماع الناسخ النص لكن الإجماع هو الذي دلنا على أن هذا النص نسخ ذاك النص وله احنا ما نعرف أي النصين المتقدم وإيهما المتأخر ما نعرف النص دلنا من المتقدم ومن المتأخر وأن المتأخر نسخ المتقدم فيصير ليس الإجماع هنا ناسخا بل دال على النسخ الرابع الطريق الرابع الرابع أن ينقل الراوي الناسخ والمنسوخ يقول رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتعة فما كثنا ثلاثا ثم نهانا عنها إيه طيب إيش الفرق بين هذا الرابع وبين الأول الذي قال أن يكون في اللفظ الفرق إيش إنه في الأول النسخ موجود في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم ألف سروا أما هنا لا النسخ علمناه من نقل الصحابي الصحابي يقول رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في كذا ثم نهى من كذا هذا ما هو النبي ما هو كلام النبي الصحابي طيب الخامس والأخير ما هو الخامس أن يكون راوي أحد, أحد الخبرين أسلم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم اي والاخر لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أول الإسلام طيب فهمتوا القاعدة هذه كيف راوي أحد الخبرين راوي أحد الخبرين اللي هو الناسخ وراوي الناسخ ولا المنسوخ أسلم في آخر حياته النبي صلى الله عليه وسلم هذا راوي الناسخ ولا راوي المنسوخ راوي الناسخ طيب وراوي المنسوخ إحنا كيف عرفنا إنه ناسخ ومنسوخ شفنا أحد الحديثين وجدنا أن الراوي الصحابي يعني أسلم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم والثاني أسلم في أول إليس فمعناه سنفهم أنه من الناسخ ومن المنسوخ الذي روى اللي أسلم في آخر حياة النبي أو الذي في أول حياة النبي صلى الله عليه وسلم رأيكم؟ المتأخر, آه؟ المتاخر الإسلام صح؟ أنا أقول أنا ما عندي إنه يكون واحد متأخر الإسلام يروي حديثا عن صحابي آخر ويسقط هذا الصحابي ما عندنا مرسل صحابي ولا لا؟ فما هو دليل هذا طيب ايش قال والآخر لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم ويش المانع أن المتأخر الإسلام يروي عن واحد أقدم من الأول لكن أسقطه مرسل الصحابي فهذا بحد هكذا ما يصلح إلا بقيد ما هو القيد؟ القيد أن نقول كان يصرح بالسماع يعني الذي مات في أول الإسلام خلاص هذا حديث قديم تاهن هو أصلاً مات في في أول الإسلام الذي مات في آخر الإسلام صرح بالسماع قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم طبعا مش مات أسلم أسلم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم معناه أن الرواية قديمة ولا حديثة حديثة طيب إيش المانع أن يكون سمع في حال الكفر قديما ثم, ثم أسلم فروى بعد إسلامه برضه ما في مانع. إذا هذه ما تكفي إذن لابد أن يصرح بأنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في وقت متأخر ما يكون يحتمل مرسل صحابي ولا يحتمل أن يكون استحمل كافرا وحدث مسلما هذا الأمر وأن لا يكون مرسل الصحابي قلت لكم هذا طيب ومثل بذلك قال قال كرواية طلق بن علي الحنفي وأبي هريرة رضي الله عنهما في الوضوء من مس الفرج والله تعالى أعلم طيب طلق بن علي أسلم, أسلم مبكرا وبهريره متأخر طبعا كل هذا الكلام النسخ لا يلجأ له إلا إذا تعذر إمكان الجمع فهمتوا انتبهوا مش إذا تعذر مطلقا لا النسخ الذي نلجأ إليه بمعرفة التاريخ لا بد يكون متعذر الجمع أما النسخ الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو نص عليه الصحابي أو دل عليه الإجماع هذا ما يحتاج النجمع قد يكون يمكن الجمع لكن مدام جاء التصريح بالنسخ فإذا لا نحتاج للجمع لكن إذا وجدنا مثل هذا يعني صحابي قديم وصحابي متأخر وتعارض الحديث لا نلجأ إلى القول بالنسخ إلا بعد أن نحاول الجمع بينهما فنتعذر علينا طيب بهذا انتهى الكلام على النسخ وشرع في الأصل الثاني من أدلة التشريع وهي السنة ولاحظ المصنف ذكر النسخ بعد القرآن بعد القرآن والنسخ حقيقة ليس متعلق بالقرآن فقط ما هو متعلق بالأصل الأول فقط هو متعلق بالأصلين الكتاب والسنة ولذلك بعضهم يذكره بعد أن يذكر الأصل الأول ثم الأصل الثاني يذكر النسخ وهو ليس أصلا براسي ولكن تابعه طيب الأصل الثاني من الأدلة تفضل. أحسن الله عليكم قال رحمه الله تعالى الأصل الثاني من الأدلة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة لماذا قوله حجة عليه الصلاة والسلام تفضل لدلالة المعجز على صدقه هذا الأمر الأول والثاني وأمر الله سبحانه وتعالى بطاعته والثالث وتحذيره من مخالفة أمره نعم دلالة المعجز على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وين الدليل فيها المعجزات التي جاءت على يد النبي صلى الله عليه وسلم دلت على صدقه في نبوته فلذلك كان قوله حجة لأنها دليل على صدقه في النبوة طيب أكبر يا شيخ مسألة الآن هذه مسائل ستارد. الأولى وهو دليل قاطع على من سمعه منه شفاها اي كيف هذا الان اللي يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شفاها بالنسبه له يصير استفاد علما يقينا ولا ظنا يقينا وقطعا هو الذي سمع بنفسه شوفوا ما يعرف بالحواس الخمس هذه قطعيه ما هي ظنيه طيب انتقل هذه الصورة الأولى الصورة الثانية. فأما من بلغه بالإخبار عنه؟ طيب فهذا؟ فينقسم في حقه قسمين تواترا وآحادا. التواتر قطعي والأحاد ظني. طيب هل يجب العمل بالمتواتر القطعي؟ نعم. طيب هل يجب العمل بالآحاد ظني الذي صح اسناده؟ نعم يجب العمل بهذا وبذاك القطعية والظنية من ناحية ثانية مش من ناحية العمل وجوب العمل وعدم وجوب العمل هذا عند أهل السنة والجماعة اتركونا من المتكلمين والعقلانيين واتبع العقل وكذا تكلم عن أهل السنة والجماعة المتواتر والوالأحاد إيش الفرق بينهما لما نقول هذا قطعي وهذا ظني ما الفرق القطعية جات من فين من ناحية الثبوت والظنية من حيث الثبوت طب وليش قلنا هذا قطعي الثبوت لأنه لا يحتمل الخطأ واضح المتواتر يحتمل الخطأ شوف إذا قلت لو جاء خبر عن طريق ناس كثير جدا وقلت يحتمل أنهم أخطأوا وواهموا معناه ما وصل التواتر هذا ما هو متواتر لكن إذا وصل إلى حد تقطع به وتضطر إلى تصديقه وقبوله هذا هو المتواتر ما يحتمل أن يكون أخطأ لكن الآحد لو جاءك خبر من واحد فقط واحد هل يحتمل يعني هل يوجد احتمال أن يكون أخطأ ولا ما يخطأ الواحد هذا يمكن أن يخطئ اثنان يمكن أن يخطئ ثلاثة يمكن أن يخطئ اربعة يمكن أن يخطئ المهم إلى أن يصل إلى رقم لا يمكن أن يخطئ وهذا الرقم سيختلف من شخص من من أناس لأناس فهمت ليه؟ لكن أنت ما راح تعرف ما هو الرقم الذي عرف عنده التواتر أو ثبت عنده التواتر ما تعرف وإنما ستعرف إنه حصل القطع بقبوله والاضطرار إلى تصديقه بعد ذلك تعرف إنه خلاص هذا العدد طيب قد يأتي العدد نفس العدد نفس الرقم ونفس الأشخاص نفس الرقم في حادثة أخرى فما يفيد عندك التواتر يعني ممكن يكونوا يكون عدد خمسين من الثقات الصادقين الذين لا يعرفون بعضهم ومن أماكن مختلفة يخبرون خبرا واحد فيحصل عندك يقين وممكن يجيك خمسين أو ستين كمان زيادة يأتي ستون رجلا من مكان واحد ومن مذهب واحد ومشرب واحد ولهم مصلحة واحدة فيخبرون خبر فتشكر أنهم اتفقوا وارد هذا ولا ما وارد وارد فإذا حصل هذا الأمر لن تقطع به ولن تقول هذا خبر متواتر الشاهد قلنا القطعية والظنية في احتمال الخطأ ما دام يحتمل الخطأ طبعا احتمال الخطأ لو جاءك الخبر متواترا وثبت التواتر عندك بالكثره لن تصدق ما ينقضه لو جاء واحد وخالف ما تقبل منه لكن بخلاف الآحات إذا ثبت الخبر عندك بطرق صحيحة آحادية ثم بعد ذلك جاءك من ينقض هذا الخبر واحد او اثنين أو ثلاثة ستقبل واضح هذا عندنا كثير احنا عندنا حديث آحات ظاهرها الصحة لكننا نقطع بضعفها أو نقول فيها علة أو فيها طيب أما من حيث العمل فالعمل واجب بالأمرين أو بالإذنين سواء العمل كان عمل عبادة ولا اعتقاد إذا خبر الآحاد يجب العمل به واعتقاد ما فيه تثبت به العقائد وتثبت به الأحكام واضح هذا طيب قد يقال طيب يأتوك المعتزلة ولا يأتوك بعض المتكلمين يرفضون خبر الاحاد يرفضون اثبات العقائد باخبار الاحاد واضح هذا خطأ منهم والواجب ان نقيم عليهم الأدلة على خطائهم هم منعدل في اخبار الاحاد نقول هي قطعية نقعد نكابر كمان فعمت عليها وإنما نقيم عليهم الحج نقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الآحاد من الرسل إلى الأقوام يدعوهم فيها إلى التوحيد وإلى العبادة وهو واحد خبر واحد واضح لكن نقول لا لا أجل خبر خلاص عشان تقبلوه إذن خبر الواحد قطعي شاء الله راح يسلموك بهذا بسرعة أو ليش رح يقولون عنك أنك أنت تكابر كيف قطعي وهو يحتمل الخطأ لأنه سيسألونك سؤال. يحتمل الخطأ ولا ما يحتمل الخبر. قلت لا كافرت كيف ما يحتمل الخطأ. وإن قلت نعم ما فائدة تناقض يعني. طيب الشيخ أكملي. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى وألفاظ الرواية في نقل الأخبار خمسة. طيب. الآن لاحظ هو قال أنا أنذكر ثلاثة طرق. إما أن تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شفاها فهذا قطعي وإما أن لا تسمع ويردك بطريق التواتر فهذا قطعي وإما أن لا تسمع ويردك بطريق الآحاد وهذا إذا صح اسناده فهو ظني وبعضها العلم يقول إلا إذا احتفت به قرائن يعني أيدته قرائن فيرتقي إلى العلم القطعي الفاظ الرواية في نقل الأخبار خمسة أقوى أن يقولا فأقوها أن يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم او اخبرني أو حدثني أو شافهني هذه العبارات صريحة في السمع هذه صريحة ما أمثل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب اكمل فهذا لا يتطرق اليه الاحتمال احتمال الواسطة يقصد ما في احتمال أنه في واسطة بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم بين القائل وبين النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو وجه القوة هي أقواه لأن لا تحتمل الواسطة طيب وهو الأصل في الرواية تفضل قال وهو الأصل في الرواية قال صلى الله عليه وسلم نظر الله أن سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها الحديث نعم الرتبة الثانية اللي أقل من الأولى تفضل الرتبة الثانية أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا طيب لما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل الواسطة ولا ما يحتمل الواسطة طيب قال ايه فهذا, فهذا ظاهره النقل الظاهر مش النص الظاهر انه بلا واسطه لكن ليس نصا صريحا في عدم الواسطة انتم تفرقوا بين النص والظاهر ولا ما تفرقوا النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحد والظاهر الذي يحتمل معنين أحدهما أقرب فلما يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير سمع من النبي نصا؟ لا سمع من النبي نصا؟ أقصد يعني سماعه روايته نص في السمع لا طيب ظاهر في السمع نعم هذا المقصود طيب كمل فهذا ظاهره النقل وليس نصا صريحا طبعا بلا واسط النقل يعني بلا واسط وليس نصا صريحا لاحتمال أن يكون قد سمعه من غيره عنه من غير النبي صلى الله عليه وسلم عنه مثال ذلك كما, رو... كما روى أبو هريرة رضي الله عنه أيوه؟ أنه قال أيوه؟ من أصبح جنبا فلا صوم له نعم فلما استكشف فلما استكشف قال فلما, فلما استكشف قال حدثني الفضل بن عباس وروى او وراو بن عباس قوله إن الربا في النسيئه فلما روجع أخبر أنه سمعه من اسامه بن زيد واضح هذا هذه الروايات ما فيها ضعف لأنها من مرسيل الصحابة مرسل الصحابة حجة فقال قالت فهذا حكمه. فهذا حكمه حكم القسم الذي قبله. اللي هو قال رسول الله حكم الذي قبله في الاتصال وعدم الواسطة لماذا؟ لأن, لأن الظاهر الظاهرة أن الصحابية لا يقول ذلك إلا وقد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذا الظاهر الظاهر قلنا ما قلنا النص تفضل لأن قوله ذلك يوهم السماع فلا يقدم عليه إلا عن سماع بخلاف غير الصحابي نعم ولهذا ولهذا اتفق السلف على قبول الأخبار مع أن أكثرها هكذا يعني أكثرها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيوه. طيب لكن كيف أنت تقول هذا الكلام والآن أنتم ذكرتم مثالين لمراسيل الصعب يقول نعم هذا الظاهر في أغلب الروايات أما هذا من القليل طيب ولو قدر أنه مرسل فمرسل الصحابي حجة على ما سيأتيه انتقل إلى الرتبة الثالثة. الرتبة الثالثة أن يقول الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا طيب. أو نهى عن كذا. طيب. فيتطرق إليه احتمالا. إيش من احتمالا؟ سابقان يعني أو سيأتي. طيب سيذكرها يفضل. أحدهما. أحدهما في سماعه كما في. سماعي في لما قال أمر رسول الله هل هو سمع ولا ما سمع احتمال؟ والثاني. في الأمر نفسه هل فاهم الأمر أمراً ولا سمع كلام فظنه أمر وليس بأمر فهمتوا الاحتمالات طيب أكمل طبعاً كل هذه احتمالات لا يلتفت إليها لكن هي احتمال وارد عقلاً وارد هذا الاحتمال طيب كم من... والثاني في الأمر أيوة إذ قد يرى ما ليس بأمر أمرا لاختلاف الناس فيه حتى قال بعض أهل الظاهر أيه لا حجة فيه ما لم ينقل اللفظ. لازم يأتى باللفظ عشان نعرف وفاهم فاهم, فاهم الأمر صح ولا لا. هذا الصحابي هذا صحابي هذا ابن العربية وأعرف باللغة وأعرف بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب الصحيح في هذه المسألة؟ فضل. والصحيح أنه لا يظن بالصحابي إطلاق ذلك إلا إذا علم أنه أمر. نعم. طيب احتمال غلط إنه فاهم الأمر غلط؟ قال وأم و... احتمال الغلط يعني في ظني ما ليس بأمر أمراء فلا يحمل عليه أمر الصحابة إذ يجب حمل ظاهر قولهم وفعلهم على السلامة منها مهما أمكن على السلامة مهما أمكن ولهذا لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شرط شرطا أو وقت وقتا فيلزمنا اتباعه نعم ولا نقول لا نبغى نسمع كيف الشرط هذا وما هي العبارة طيب هذا ثم هذا إنما يستقيم أن لو كان الخلاف في الأمر مبريا على اختلاف الصحابة رضي الله عنهم فيه فيه يعني في, في الأمر هل الأمر المجرد يحمل على الوجوب ولا لا يقول هذا ما كان فيه خلاف بين الصحابة قال ولم يثبت ذلك اللي هو إيش إنه اختلافهم في حمل في فهم الأمر وحمل مجرد منه عن القرائن على الوجوب أو الاستحباب أو غيره يقول هذا ما حصل خلاف طيب والظاهر أنه لم يكن بينهم فيه اختلاف إذ لو كان يعني وجد الخلاف لنقل كما نقل اختلافهم في الأحكام وأقوالهم في الحلال والحرام طيب سيات ويقول كيف جل كيف اختلفنا خلافكم لا يعني أنه منقول عن الصحابة ولهذا قال وليس من ضرورة الاختلاف في زماننا من ضرورة الاختلاف في زماننا أن يكون مبنيا على اختلافهم كما أنهم اختلفوا منهم اللي اختلفوا الخلف أهل زماننا اختلفوا في الأصول وفي كثير من الفروع مع عدم اختلاف الصحابة فيه. تفضل الشيخ أنا تعبت. السلام عليكم. فإذا قول الصحابي رضي الله عنه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أونها نعم. لا يكون إلا بعد سماعه ما هو أمر حقيقة. إيوه. ما هو أمر حقيقة. الامرين الآن يعني إلا بعد سماعه عشان يزيل اح احتمال أنه لم يسمع وما هو أمر حقيقة وليس خطا طيب نقف هنا يا شيخ باقي الطريقة الرابعة والخامسة لكن هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السليم كثير